حتى نتعلم كيف نقرأه والحلال والحرام وما يجب أن نقف عنده فكنا نتعلم العلم والعمل معه نعم. يبقى المفهود بجاهد نفسه على معرفة ربه معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على معرفة دينه وتأتي المرتبة الثانية العمل. من اللي هو العمل يكون أن... العمل صحيحا إن كانت لك عارفة حقيقية بالله نعم في الأول فعله أنه لا إله إلا الله هذا الأول اللي علم نعم. التوحيد أشرف نعم. العلوم على الإطلاق نعم. ثم يأتي بعد ذلك أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما علم عبد الله ملاكم من إله غير سميعنا واتعنى قد جاءكم بصائر مربكم فمن أبصر فلنفسه ثم لا. جعلناك على شيعة من الأمر فاتبعها وليس اتبع هو الذين لا يعلمون واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقد ربك لا تعبده إلا أيه بالوالدين إحسانا وأمر بمعروفة أنها المنكر واصبر على ما صابق إن ذلك لمن لمنعزم الأمور يعني ولا تقتلوا النفس التي تحرم الله إلا لا. بالحق ولا تقربوا الزنا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين دي. لا يستطيعون حيلة والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من وصي ربنا بيعتب علينا فاذا نقول سمعنا واطعنا المفروض هنا يبقى إذن يجاهد نفسه على معرفة ربه ونبيه ودينه أن يجاهد نفسه على العمل بما علم ثم ينتقل إلى المرتبه الثالثه أن يجاهد نفسه على تعليم غيره يا يا بني بيت المقدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى أمانة في رقابكم نعم. نحن عجزنا نحن الجيل الجبان لما ربنا يكرمكم وتستقيم النبتة ويوجد الجيل الـ الـ جيل النصر المشهود الذي نلمحه طلاع معيه على الأرض فلسطين يتعلموا منه يبقى إن شاء الله لا تنسى بيت المقدس لا تنسى الوطن المحتل لا تنسى الوطن المحاصر لا تنسى الأمة التي يعني العدو يعني يط يه... يت... مش يتربس ده يهي هيمنة حاطة بها حاطة السوار بالمعصر ويستهدف يعني الآن نحن بيت المقدس في خطر والاقصى في خطر وما أحد زي ما قلت من الحشاشين هي... لا أحد يتحرك رغم أنها قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى وتحرير وفرض إرخاء المسلمين وقف إسلامي ويعني إيه محققة العقائد يعني اللي قلنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة قالوا ادخلوا الارض المقدسة التي, التي كتب الله, الله لكم اي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكنها وسكنها وتحريرها ممن غلب عليها ولا ترتدوا على الباركم فتنقلبوا خاسرين بيوزا هنا ربنا الله سبحانه وضع برنامج عرفنا بديننا وبإسلامنا ومقدساتنا فاحنا بنتعلم وبنعمل وبعدين نعلم غيرنا ونصبر على أداء هذه نعم. مرتبة لما نقول منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع لا. وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعرفنا بالله لأنه ونأخذ نمول إذا في خدمة القرآن لا. لأن خيركم لا. من تعلم القرآن وعلمه هنأخذ هندخل في منهج في صورة البقر على سبيل لا. المثال لا. ربنا سبحانه وتعالى بهجه نظرنا منهج التلقفين ما احنا لا لنا مرجعيه لا احنا مجلس الامن الذي يقنن الظلم أيوة. والذي غرس الكيان الصهيوني على ارض فلسطين نعم. والذي يعني يعني وقف موقف المتفرج والعراق يضرب والدماء تراق في فلسطين والسودان واشمعنا كل هذه الدماء تراق في ارض اسلام ولماذا المنوره التي تجري شرقا وغرب الان في الارض المحتلة منورات مشتركة بين من الامم المتحده وبين الكيان الصهيوني واجهزه الاعلام عندها مش عاوز أقول ذكاء شديد إنه يقول لك هذا موجه ضد إيران وموجه ضد سوريا وجهد أبدان يعني سبحان الله يعني وكأنها يعنيكوا وهذا يعكس عدم على ليس الدول ذات الميزة فلسطين وهذا يعكس على كل حال هذا مفهوم لا لا لأن ما هو العدو بيعد لأخ لأم يعني المنطقة الآن مؤهلة لعراق أخرى المسألة ما سنتاج المخطط تمزيق المنطقة مزاقهم الله كله ممزق المنطقة مستهدفة فالعلام جاهل يعني وخاصة يعني قطاع من الإعلام، ما استغفر الله مش كل الإعلام، إعلام طبعًا. قطاع من الإعلام لا يدري ماذا، مجرد بيكرر ما تقوله وزارة الإعلام الأجنبية. فلذلك أنا عاوز أقول مرة أخرى حتى لا أضيع من الخيط، اللي هو منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع نعم. من خلال سورة البقرة. فربنا بيأردنا مرجعيتنا نحن القرآن الكريم وصلة النبي صلى الله عليه وسلم، دلاشك. وتاريخ أمتنا، تاريخ الصحابة والتابعين والتابضرة التابعين تابعين والتابع سامي إلى يوم الدين. نعم. لي يعني مرجعيتنا عشان كذا بنقول. ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب هداية هذا الكتاب الهداية نعمل فيه زي ما قرب هنا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا نعم. ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا بدون أولياء قليلا ما تذكرون نعم. كتاب الله مش عشان يقرأ في المآتم أو على الصدور العارية نعم. أو عشان لا هذا الكتاب ل ل ل ل, ل... الدين أيوة نعم فلذلك فلذلك عشان كده يبا ربنا بين إذا مرجعيتنا التي نتلقى منها لماذا خلقنا من العدو من الصديق من الوالي والنعادي كيف نواجه هذه الأخطاء ايه أهمية بيت المغلس لسور الحياة ذلك الكتاب وبعد ذلك يبدأ الكتاب الكريم يقول لنا من هو الله عز وجل نعم. سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفى عن ذلك بإذنه يعلم بين ناديهم خلفهم لا يحظوا شيء من علمه إلا ما شاء واسع كله السماوات الأرض والوضوح من العظيم ثم يأتي فاية في, في نفس سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف, والأرض واختلاف الليل والأرض والنهار والفُلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومنزل الله من السماء من ماء به بالارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المُصَخِّر بين السماء لأيات الليقوم يعقلون. طبعاً لهذه الآية نتلقى أول اتصال من القاهرة الأخت عبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا طبعا باتشرف انا ريت تعلي صوتك شوية بمفضلك طيب باتشرف بحضراتكم ان انا عايزة اسأل سؤال بعد اذنك اه اتفضلي سؤالي سؤالي سؤالي ياريت الاخ بس مخرج علينا الصوت جوه في الاستوديو شوية طيب حاضر احنا حدثك عايزين نعرف ازاي نساند الغزة و نساند المسجد الاقصى سواء بالدعاء يعني احنا بندعي لله وبنصلي و كل اللي نقدر عليه ايه اللي نقدر نعمله غير التبرعات اللي احنا بنبقى شاكين فيها اذا كانت هتوصل او ما توصلش واحنا عارفين ان احنا الجزاء بتاعنا عند ربنا حتى لو وصل جنيه واحد من ال جنيه ان هو مكتوب لنا ان شاء الله في حسناتنا عايزين نعرف الخطوات اللي ممكن نعمل بيها بحيث ان احنا نساعدهم ونساندهم غير الدعاء ان احنا بندعي لهم ان ربنا يكسيهم ويعني وي... يثبتهم ويقويهم والكلام ده كله احنا بنشكر الاخت عبير على هذا السؤال المهم وحضري خليني خليكي معانا بقى تابعي وإن شاء الله السير دكتور جمال هيجيب على هذا السؤال لأنه سؤال قيم ومتميز وأعتقد أن الكثير من الناس يعني ممكن نفضل الاستاز إن إحنا نقدر آه يعني آه في وجهة سيره الفضل هي الأخرى يعني, يعني هو طبعا يعني أنا بين أعين بين يدي فتاوى علماء الإسلام هذه تلزمنا عشان محدش يقول إحنا بنرجع الشقائق الشخصي العلماء أفتوا بأن نصرة الشعب الفلسطيني وبيت المقدس والمسجد الأقصى الأمة فرض في رقاب الأمة لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته نصرتها بالمال والنفس والسلاح لتحرير فلسطين ودفع رفع العدوان الواقع عليها وتحرير المسجد الأقصى ما فيش حاجة اسمها يعني غزة والضفة لا كل التراب الفلسطيني لأن الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين الأرض التي يعني أرض الإسرائي والمعراج أرض الرباط فعلماء الإسلام أفتوا في جميع العلماء نصرتها بالمأل والنفس والسلاح وهذه وليات مسؤولية أولياء الأمور يملكون جيوشا وقواتا في البر والبحر ونصرتها فريضة لا يعذر من ذلك أحد ويدخل في ذلك أيضا اللي هو عملية مقاطعة العدو الصهيوني مقاطعة تجارته وبضاعته ولا حل للأمة أن تضع بضاعته في الفترينات ووتس يعني يعني مقاطعة قضية كاملة ولمن يدعم العدو نعم. كل من سارع العدو عد عدو عدود أيضا مقاطعتهم لان احنا اللي غرس هذا الكيان الانجليز لا. 1918 صحيح والذي يعني أصدر قرار بالاعتراف بكذا هي الامم المتحده لا. واعترفت وكاله الحروب 56 و67 عاوز اقول الذي يدعم الان الكيان الصهيوني على أرض فلسطين هي الأمم موقف المتفرج رغم عن الامن الدوليين انا عاوز اقول مرة اخرى احنا مطالبون ان ننصر الشعب الفلسطيني بكل فكري في اي وسيلة في كل طريقة ايضا ايقاظ وعي الامة نذكر الامة الان القضية مش في ذهنها واضح ان في ضعف في المستوى الايماني في القلوب يعني تهويد القدس دي دي مش قضية منع الناس من الدخول او مثلا ده, ده قضية ضم الهوية، خلع إزالة، خلع, خلع المسلمين من الأرض المحتلة ومن القدس على وجه الخصوص فإذن سرقة المدينة بأكملها، فإذن نسأل القدس في الآخرة في خطر والأقصى في خطر، يعني المسئول مش مجرد زي جزء الإعلام عاوزين يمنعون الناس من الدخول لا ده قضية أخطر من ذلك هي قضية التهويل، فلذلك إحنا فتح هذا الأمر في الأمام المؤسسات جزء الإعلام. المؤسسات التعليميه مفروض تفرض هذا ويبقى فيه برامج نعلم اولادنا في المدارس اذا كنا احنا عاجزين الان عن رفع هذا العدوان نقول لهم هذا هو ميراث الامه الاسلاميه امال في رقابكم حرروها و, و, و, و, و, و وفكوا الحصار المفروض عليها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار لا هي أطعامتها ولا, و... ولا هي ساقتها ساقتها ولا فركتها تأكل من خشاش, من خشاش الأرض فكون إن هذه الأمة محصورة والأمة لا كأن لا شيء يجري مليار ونصف مسلم مصيبة عظيمة يا استاذ لا رجب لا لا يعني فد فين المؤمن للمؤمن كالبنيان فين من نصر مسلما ف... ف... ف... ف... في موضع ينتخص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته نصره الله في موضع يحب فيه نصرته لا. من خذل مسلما في موضع تنتقص فيه من عبده وانتهى خذله الله في موضع يحبه فيه نصرته لا. فيه نصرة الأمة فيه نصرة الأقصى فيه كذلها حبة رب الفلسطين والأنك من هذا أن يأتي في قطاع من أبناء هذه الأمة اللي هو من السماء بالسلطة الفلسطينية يعترف للكيان الصهيوني المغتصب بأنه صاحب فلسطين ده ما كانش له وجود في التاريخ كله لغاية 1448 تخرج مدريد دحرجوا القضية من الامم من المتحدة ودحرجوها من المؤسسات الدولية وانفردوا بشعب فلسطين ومع ان السلطة لا تعبر عن الاصحاب الحقيقيين، اصحاب الحقيقيين هي ميراث الامة الاسلامية واولياء الامة المسلمة جميعهم خمسون دولة اسلامية هم المسؤولون بالدرجة الاولى اواضع سياسة التحرير والتصدي للعدوان الواقع فاذا الذين نلمحوا ان فريق يعني يسم يسمح له بأن يوقع معاهدة أصل واحد يوقع عرب أدي عربة وغيرها عشان يسموا العدو مصيبة عظيمة واحد يغتصب البيت ويقتل وزال يستمر أدي واحد وتسعةين سنة والأمة لم تضع قدمها حتى الآن على الطريق لتحرير بيت مقدس إلا إذا استثنينا المقاومة التي تقاتل على ارض فلسطين وصامر صبرها من واحد وتسعين سنة والتضحيات التي قدمتها في غزة إذا اقول احنا ما هي رقم يعني واحد وتسعين سنة هو نفس المدة التي ظلت القدس تقن فيها تحت ضربات الطغاه حتى وجد من ابناء الامه عماد الدين زينكي ونور الدين محمود ء وصلاح معم. الدين الايوبي لكن... عاديين دول من... يعودوا من جديد بمجرد... نعم. نعم الحرب الصليبية الأولى بدأت 492 احتلوا بيت المقدس نعم. وقتلوا 70 ألف من أبناء المسلمين ما فرقوش بين الشايخ وال... يعني نعم. المأساة التي حصلت في غزة لمن اللي, اللي فاتوا النكبة دي في نعم. حضور أمة مليار ونصف مسلم والمجتمع الدولي الحقيقة كانت حركة المجتمع الدولي واحتجاجاته أكثر من الاحتجاجات الموجودة داخل العالم العربي والاسلام مصيبة إحنا خذلنا أمتنا وخذلنا قضيتنا ولكن عاوز أقول لما وقعت أول غزوة صالبية ورفعت شعار النصرانية الكاتولكية على صور بيت المقدس ومنعت الصلاة وكانت نكبة شديدة وعميت أربعة قواعد عسكريه في القدس وأنطاقيا وطرابلس والروهة نعم. لكن الأمة ونزل لحظة الأولى بدأت المقاومة نعم. لم يهنأ العدو قالوا ما نقدرش نسيب العدو لما يبقى له مواقع ناسخ يستقر وبدأت حركة المقاومة واستطاع عماد الدين زينكين يحر الرهى ودين اللي حرك الحرب الصليبية التانية الحملة الصليبية التانية نعم. ثم تواصلت بعد كده استشهد هو على أسوار حرر حر الرهى وده كانت ضربة للصليبين ف... اغطازه ما ايه اللي بيحصل ده ما يعرفوش انه الامة لسه في عافية من دينها ودفع للباقين لنصرة هذا الفئر نعم فأنا من التح... وجهة قائد تح... قيادة ايه ايه ايه ايه تحركت مم. الامة هنا يعني ما كانتش نايمة نعم. والدولة العباسية كانت قائمة صحيح لكن طيب. ضعيف الخليفة لكن الامراء القوة يعني كلها بدأت تتحرك وجاء السوشد عمادي الدين زنكي تغنم رب اتنين من الاولاد نور الدين محمود وسيف الدين غازل نعم. غفع الراية الله. الجان يعني مش اولاده في ميدان القتال يريد ان هو نعم. يعني بحس كان يعلم يربيهم على الجهاد وعارف ان المعركه دي متواصله عبر التاريخ نعم. وان لابد يبقى الاولاد دايما حتى لا تسقط الرايه وبعدها رفعت الرايه وتواصلت الحركه المقاومه وجاء بعد كده نجم الدين ايوبس وصلاح الدين وتربى صلاح الدين مع نور الدين محمود نا. فهو الذي وكانت صلاح الدين الايوبوج ولد بعد الحرب الصليبية الاولى باربعين سنة نا. يعني ما كانش لسه تسولد صلاح الدين وربنا رباه لغاية ما بلغ خمسين سنة اه. وشاءت ارادة الله عز وجل بس كان عقائد على دولة اسلامية احنا الوقت محصورين في مصر وبنقول خلاص حدودنا هي لا مش حدودنا ما دي ما هو حضرتك كنا حمامة الفضلت الاهمية المناج الاسلام والتربية صلاح الدين الايوبي رأته امه يوما يلعب مع الغلمان فاستوقفته وقالت يا بني ما لهذا اعددناك يعني احنا ما جيتش انت علشان اللعب واللهو وكانت امه تربيه اعظم التربية حتى وفقه الله ازباعك قلت وصل لهذا وللأسف بعد كده جاء السلطان الكامل الايوبي و... بس نتوقف بس... لان الرجل ده مظلوم شوية طيب من يقرأ... عايز اعرف انه متهم انه سلم القدس مرة اخر بس انا عايز قبل ما نوصل لنا دكتور نرجع بتاريخ القدس لان ارجح الروايات وحرك استاذنا أن الذي بنى بيت المقدس هو وأدم عليه السلام وبما بين بناء المسجد الحرام مكة في مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس إلى الذي مكة مباركة. اللي ال... يعني أرجع الروايات أن الفترة الزمنية ما بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعين سنة. عايز حضرتك وأنت أساسي التاريخ تعرف الأمة إن الدعاءات الصهاينة انهم هم اصحاب الحق في هذا البلد انتسابا الى ابراهيم عليه السلام عندما جاء من ارض العراق وامره ربه ان يهاجر هجرة الاولى الى القدس وكان ده تحديدا من 1750 سبعمية سنة قبل الميلاد قبل ميلاد سيد المسيح ده تاريخ طويل الفترة دي عايز حتى توجهها لنا كيف جاء ابراهيم والعرب الكنعانيون واليهود اللي موجودين دلوقتي ليس لهم الحق في الانساب اليهود الاصليين اللي ما لهمش حق في هذا البلد وبس اتوضح لنا ده حضرتك بعد ان نرد على الاتصال الثاني الاخ يا محمود السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخ محمود يا حاج حميده الله يخليك يا اخ اتفضل احنا كنا مستمرين ببرنامجكم الجميل دوت نعم يعني يا ربي يعني ايه في دوام كده على طول عشان يحتاج البرامج الشيقة دي الله يخليك احنا تحت امروكو يعني يعني شوك شايا جماعة بالدكتور جمال مرحب بيك يا خديم لا بري فرحب بالدكتور جمال يعني مرحب بيك مع حضرتك لا بري فرحب بيك يا حديم وده من استفادة منه لا بري فرحب بيك يا حديم كنت أسهدك أسهل سؤال واحد بس بس بسيط اقول له تفضل اتفضل اخ محمود اقول لي اللي احنا سألين حضرتك تفضل كنت عايز اقول لحضرك ان الاسلام السلم جاي من اسلام رغم كده تلاقي المسلمين المتهدين من العالم كله اه اه اه نعم فكنت عايز اعرف يعني اليه ايه السباب امم طيب هيجاوب حضرتك الدكتور واحنا بنشكرك على هذا الاتصال انا طرحت سؤال في الاول هتحدثنا عن التاريخ ده عشان يبنوا الامه والناس تعرف ان الارض دي احنا مش متعصبين ولا حاجة بس تاريخ بنحافظ عليه بس والاخ محمود بيقول كلمة السلم جاءت من السلام فلماذا هذه الامه التي تدعو للسلام مضطهده بهذا القدر الكبير انا عايز بس حتى لا يضيع منها الخيط يعني طبعا يا ايها الذين امنوا اتقوا في السلم كفه الاسلام كل نظام الحياتين نعم وإنجناح للسلم فجناح لها، وتوكرل، لكن يعني أو زوّل إحنا أمة السلام نعم. والسلم، لكن بالذات لكن إذا إحنا تودي علينا، تودي علينا، إذا الذين يقاتلونا بنا مضلّمون الله على نصرهم لقدام، أول آية، نعم، فلاسقة أو زوّل إحنا ليس لليهود لحقوق شرعية ولا تاريخية ولا قانونية في هذه الأرض أيوة. التي نعم. أصحاب الحقوق هي الأمة فبيت المقدس فلسطين كلها. نعم. هي الأرض المقدسة، هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، هي ميراث الأمة المسلمة منذ عهد آدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الحرام، نعم، وبعد يب أربعين سنة وضع المسجد ده حديث رواه أبو ذر الغفاري، نعم، لما سأل النبي، يب أربعون سنة، كان بينهما قال أربعون سنة، يا بدر سودان، وبين آدم ونوح عليه السلام عشرة قرون حوالي عشرة آلاف على الإسلام، نعم، كانت وهذا البيت كان يشد إليه الرحال مع البيت العتيق لا يشد نعم. الرحال إلا ثلاثة مساجد نعم. المسجد الحرم والمسجد الأقصى المسجد هذا. أيوة النبي الأعظم إذن بيت المقدس منذ عهد آدم عليه السلام نعم. ألف سنة تقريبا عشرة قرون بين آدم ونوح عليه السلام ثم جاءت هي ميراث النبوات نعم. بداية بنوح ومرورا بإبراهيم لأن هي مهاجر إبراهيم عليه السلام نعم. ولوط عليه السلام نعم. وساره. وهاجر نعم. المجموعة نعم. دي هاجرت وكان لإبراهيم الإمامة إني جاعلك للناس اماما له الإمامة على أرض بيت المقدس وعلى أرض بيت الله العتيق نعم. فالإمامة هنا ل... وإبراهيم من لم يكن المسجدين الذي ربط الله بينهم المسجد الحرام إلى المسجد سبحان الأقصى سبحانه الذي أسرى نعم. بعبده ليلا من, من المسجد, المسجد الحرام, الحرام إلى المسجد الأقصى الذي, الذي باركنا حوله لنريه من آياته أنه استمع البصير نعم. فربنا سبحانه وتعالى ربط بين المسجدين فإبراهيم عليه السلام والذي رفع القاعدة للبيت العتيق، نعم. وهو الذي قام بتوسعة المسجد الأقصى. لأن ربنا بيقول وإذا بثالة إبراهيم ربه بكلمات، فلما قال إن إني جعل للناس الناس قال ومن ذريتي قال لا، لا يناله عذب الظالم، فهو كلت له الإمامة على آه. أرض بيت المقدس. بشروطه، يعني ليس من حق اليهود أن يدعوا. القيادة والإمامة لهم ظالمون نعم لأن الله جعل نعم لا تنعقد الإمامة أي القيادة لظالم. نعم. وهل نعم، هذا فهم جيد. ولذلك أنا بقول. خلي. بس في حالات. أنا تنزتك اللو. نبقيكم لف ساعتين. هو بس هو لازم السادة المشاهدون يعني احنا لا نعادي اليهود لكونهم يهودا او نصارى لكونهم نصارى نعم نعم نحن نعادي الذين يغتصبون ارضنا ويهدرون حرمات اوطاننا أو واخواني ونسائنا نعم ولذلك نعتقد ان نحير ريتشارد جولدستون الرجل يهودي منصف هو يهودي منصف قال كلمة الحق ولزال يدافع عنها هذا رجل جدير بالتكريم ورجل يعني محترم و... واجدى الرسالة كان علمنا قال في واحد اسمه مخيريخ يقول م... كان, لما مخ... كان في معركة احد فمخيريق طلب يعني وقف يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حتى قتل فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود وربنا سبحانه قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم, يخرجوكم من دياركم, من دياركم. أنتبرو أنتبرو أن تبروه ومقصدته لي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم, قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديار, ديار وظاهروا على إخراجهم. إخراجكم فإذا آه. المفروض بن عادي أن نعنى دينة والله أيوان. تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو, هو أقرب فاذا فإذا هذا اليهودي عادل معنا فنحن نقدر هذا نعم. فإن اعتاد علينا ندافع وأرض بقدر. فلسطين مغتصبه نعم. من 91 نعم. سنة يقتل شعبها ويشردونها ذي احنا عايشين حوالي دلوقتي قرن احنا عنا الواحد بلغ 60-70 من عمره احنا عشت عشت تمانية واربعين قدمت مصر شهداء تمانية واربعين والعالم العربي وستة وخمسين وسبعة وستين وكانت الكلاب بتأكل الأسرة وكان يقتلون صبرا صحيح. على يد من قالت من هم من قالت العدو الصهيوني يعني أذاق الأمة من العذاب ألوان نعم. وهو الذي يهدد السلام العالمي الآن نعم. ولكن البشرية ستدفع الثمن النبي سلام قال لو اخذوا على ايدهم لنجوا ونجوا جميعا نعم. ولكنهم تركوهم يعبثون بمصائر الامه والشعوب واوروبا يعني تقوم بدعم هذا العدوان ولا تفكر لحظة واحدة بعقلها ولكن قال علمه من باب الاستدراج من الله عز وجل والله, والله, والله تعالى يقول يعني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب نعم. قدم الحق على الصب نعم. يعني قبل ان نقول للمظلوم اصبر يجب أن نأخذ بالحق على هذا الظالم نعم, نعم. فإذا مرة أخرى بيت المقدس هي مهاجر إبراهيم ونوط عليه السلام نعم. وهي محل ميلاد إسحاق أيضا وإسماعيل نعم. أولا, وإسماعيل أولاً. نعم. وإسحاق نعم. ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى بل إن العذراء البتول كان لها محراب تتعبد فيه في المسجد الأقصى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم أنها هلاكي قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيه فكانت الإمامة دائما نعم. على أرض المسجد الأقصى على الأرض المقدسة أرض فلسطين للانبياء المسلمين ومنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم. وإسرائيل نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن لا نحن لا مسلمون والأخباط اللي هم القبائل لا بمعنى لا. القبائل لا. الذين م. عاشوا في مصر في زمن يوسف عليه السلام. عليه السلام وهم أولى بس هم قاصر أخ وهم جاء بنيمين بأوطنابا بس, هم... هم, يمين بس هم ولدوا على أرض الشام على أرض نعم ومنهم ه... موسى انتقل إلى مصر لتكون له رسالة شيء عظيم جدا دكتور دلفتاه يعني يجب أن أتوقف عنده شوف سيدنا إسماعيل يولد في فلسطين ونحن ننتسب إلى إبراهيم عليه السلام لأننا من نسل إسماعيل لأنه انتقل وهو رضيع في الهجرة الثانية مع أمه إلى الأرض التي أراد الله لها خيرا وأرض الجزيرة العربية وينمو ويربيه أمة عربية تأتي من اليمن وتزوج منهم ويعلمونه العربية ومن أبنائه قصاي بن كلاب اللواء الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وآله شوف الرباط يولد في القدس أو يولد في فلسطين ثم يربى في بجوار البيت الحرام ثم ينمو ويشب ويساعد أباه في رفع القواعد من البيت وإذ يرفعه إبراهيم القواعد عايز حضرتك تقول لنا ولسادة المشاهدين الدلالة هنا في أرض الميلاد وأرض الانتقال والتربية ورفع القواعد من البيت الحرام شوف الاختيار الرباني والرباط هنا دلالته ايه يعني او نستفيد منه ايه ونقول للامه ايه يعني هو اولا انه يعني احنا عاوزين نعالج القضية من المنطلق الاسلامي نعم يعني هو لما سيدنا ابراهيم عليه السلام امر ان يسحب هاجر وطفلها الرضيع الى جوار بيت الله العتيق في واد غير ذي ثمر غير ذي عند بيت الله المحرق فاصطحبها نعم وهناك حدث الحوار ترك معها يعني شويه ميه وشويه تمر وا في الرجوع إلى بيت المقدس لأن له الإمامة على الأرض بيت المقدس. إبراهيم ما كان يهوديا ولا, ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فنحم ورثت إبراهيم النول النسب إبراهيم اتبعوه تبعوه النبي والذين آمن. فهي ميراث الأمة الإسلامية عن إبراهيم كمان عليه السلام. كمان عليه السلام أين كان اليهود هنا في عهد؟ لا ما كلش لهم وجود. وكمان يعقوب عليه السلام نبي مسلم اللي هو إسرائيل اللي انتحلوا اسمه اللي رب و... أم كنتم شهداء إسحدر يا عقب الموت قال البني ما تعبدون, ما تعبدون من, بعد. من بعد قالوا نعبد إلهك وإله بائك بريما بسماعيل وسحق إلها واحدا ونحن, ونحن له مسلمون يم عقبنا بين مسلم ويبرأ ويبرأ إلى الله عز وجل بمعنى إسلامه ويبرأ إلى الله عز وجل من سرقت الأوصان القتل سفاك الدماء دول الأنبياء طار أين كان اليهود هنا ما كانش لهم وجود فلما عشان ندرك المسألة إنما لا حقوق شرعية ولا تاريخية لو يسلي اليهود عبر التاريخ منذ عهد آدم لغاية 14 مايو 1948 أول مرة يكون كيين سياسي اليهود على الأرض فلسطين طيب عنده م. أول ساس هنا عشان نهارجع لليهود وبخة نصر لما جاء يعني هذا وخ... ما... عشان بس ما محدش ياخذ عن الموقف بس نأخذ الأخ تامر من الجيزة السلام عليكم يا أخ تامر السلام عليكم وعليكم السلام يا أخو رحمة الله جزاك الله يخليك أختي تفضل جدا ربنا يبارك فيك الله يخليك حضرتك الله, الله يكرمك الله يكرمك جزاك الله خير معنا الاستاذ دكتور جمال عبد الهادي لا يعرف استاذنا فتفضل اي حاجه تعقد تسال نحن تحت عمرك تفضل ربنا يبارك في كنا طبعا عايزين نسأل دفن الكريم يعني احنا بيسمع بعض الاقوال عن ان المسلمين هيحرروا بيت المقدس وطبعا في اقوال كتيرة بتقول مثلا ان اللي هيحرروا فيه بيقول مثلا من اهل الفرس وفي اللي بيقول من ناس اخرين نعم. فعايزين نتأكد منه وطبعا وياريت ينوه برضو عن الحاجات ك مثلا اقوال عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وان مثلا اليهودي هيستخبى والحجر هينطق وينادي على المسلم فاحنا عايزين الحاجات اللي هي بتعرفنا مثلا الاقوال الذاكره اللي صحيح منها والغير غير صحيح نعم طيب جزاكم الله خير وجزاك خير جزاء يا على هذه المدخلة القيمة والاسئله الاقيم هو الاخ تامر عايز بس يا مين الامه التي او, أو صنف من المسلمين حسب سؤاله الذين ادخرهم الله لتحرير هذا البلد وفي نفس الوقت مع هذا الصنف ايه البشارات اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مدى صحتها ان ال ال اليهود يختبئ خلف الشجر نعم. والحجر حتى يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى إن من ورائي نعم. يهوديا فقتله انا عاوز أعزو... الا شجر الغردقه انهم يهود بس عشان ما يضيعش مننا الخطح اللي بتتكلم عن تاريخ فلسطين وهي ميراث الأمة الاسلاميه احنا كده ماشي انا بس عشان نعم. أربط المسائل كده وهي فضل. وهي وقف إسلامي نعم. وهي فريضة يعني ايه تحريرها فريضه في الخ... لا يعذر من ذلك أحد نعم وهي مصرة ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحان الذي أسر بعدي إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لمن بارك ذا لما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الأقصى ربط البراق في الجزار الذي كان يربط فيه الأنبياء اللحاقات البراق. نعم ودخل المسجد صلى تحت المسجد نصب المعراج مصرة في جبل الأنبياء آدم و. يحيى وزكريا وابراهيم مستنِب ظهري عليه السلام إلى الظاهر البيت المعمور ثم مسلا في الحضرة الإلهية وسأل الهز شهدا ربك قال نور أن أراه نعم. ثم نزل هو نزل المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء والمرسلون فصلى بهم إماما فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا تكليف من رب العالمين المسجد الأقصى الذي صليت فيه الأرض المقدسة تأنه من وطأة الاحتلال الرومي البيزنطي نعم. حرروها وأقيم حكم الله على أرضها. نعم. يبقى كان هنا بقى في احتلال أجنبي زي الاحتلال اليهود الأوروبي الروماني البيزنطي نعم. كان نارسوزكس. فتلقى النبي سلم ورجع وأدرك إني في مهمة عظيمة وحول هذه الحادثة إلى خطة استراتيجية لتحرير بيت المقدس. نعم. وبدأها. بغزوة مؤتة وتبوك وبعث أسامة وجاء البكر ليواصل المسيرة نعم. وجاء عمر ليتسلم مفاتيح بعد الميت المقدس نعم. بعد سبعمائة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بشر قبل وفاته نعم. يا معاذ إن الله سيفتح الشام إن الله سيفتح عليكم الشام نعم. من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساءهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة الله أكبر. فمن اختار ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة دي كانت البشارة بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين و... و... وفتح الله على المسلمين على عهد عمر بن الخطاب. نعم. وسبحان الله وبشر أيضا بتحرير مصر. قال إذا افتحتم. وكان الجيش بقيادة أبو عبيدة بن الجراح. رأب أبو بن الجراح وكان قاله ابن الوليد نعم. موجود وعمر بن العاص وشروح ابن الحسن لكن عمر ال ال البوز ان مصر هتتحرر من قبضة الاحتلال الرومي كان في حاكم عسكري روماني وثلاث فرق عسكرية نعم. في القاهرة والاسكندرية سبعمائة سنة ضدهب بالنعال من الروم البيزنطيين ويسلبوا سرواتنا وخيراتنا ما حدش بيقول لهم فين الجرائم اللي بيضوروا على الجرائم بتاعت الاحداث يقول لك دعم حد عمل حادثه الحقوق, الحقوق التاريخية طب فين حقوقنا عند الهكسوس جوسف. قبل الرومان و... لا والحقوق المفقوده سبعين سنة مصر تحت الاحتلال الانجليزي و130 سنة نعم. تحت الاحتلال نعم. الفرنسي في تونس والجزائر والمغرب وترابلس الغرب تحت الاحتلال الايطالي حقوق اسرانا وقتلانا ما شوفي يعني ايش يعني انا عاوز اقول العدو لا يغلب لقوة فيه ولكن لضعف في جند الحق الله. وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم نعم. نرجع بس علشان الاخ الكريم يجب أن يسأل السؤال نحن نجاوب عليه فالرسول الستوسام بشر بفتح بيت المقدس وتحررت نعم. ولما الحروب الصلبية قامت حررها صلاح الدين نعم. لأنه مش في نفس الطريق بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم. الآن اليهود في علوهم الثاني والأخير لربنا ربنا قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفصلون في الأرض مرتين نعم. ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما وحلوا و... أولاهما في الأرض الهو... الهو... بعثنا عليكم عباسا لنأولي بأس شديد آه. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا كان الوعد الأول السال عبادا لنا ماذا تتحقق العبودية لله نعم. نعم. خيبر وبني النظير وبني خينقاعد و... و... و... و... وتحررت الجزيرة العربية طب عند الجزيرة العربية معنى اتصل انا الناس تحبك يا دكتور الاخ عبد من الشرقية او الاخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمه الله السلام عليكم اتفضل يا اخي سبت يا الدكتور يا عبد الهادي ساتك بيذكر الوقت ان الـ ان الـ الناس المقيمين او ربطنا على بشر بان الناس ان السنسه فيفتح والمسلمين والمقرمين من العريش الفراس في رباط يومون القيامة نعم لا. فبتقول هذا سادتك هل يعني فعلا ان مثلا لو عايش في المنطية دية او لو بيت في المنطية دية في العريش او اجوارها او في في سواحي الشام حتى الفراس وتوفي الله سبحانه وتعالى فهو في جدر يومون القيامة بس يكون مرابط بس يكون مرابط ومؤمن ايه <تصفيق> يعني مرابط نعم نعم نعم اجابك تكر يا جمال يكون طبعا مرابط طبعا نعم نعم مسلم طبعا وغنيت الجهاز في جهاز اصبحت انا ويستحضر النية ان ربنا يقدس روحه على عتاب المسجد الاخصى آه. يعني الفكرة هو النمى لعماء الونيات والنمى طالما انت هو الاخ عبد شكله عايز يشوف له عقد هناك ويروح ضعوا رابط في سوريا في لبنان فلسطين هو طبعا انا تمشكرك الاول يا اخي عدوا على هذا السؤال لانك تريد ان تطمئن وعادوا الله ان تكون انت وكل المستمعين من المرابطين آه. آه. آه. في بلاد الـ الـ الشام وفي ارض فلسطين حتى تحرر القدس من ايدي هؤلاء الطغاة الغاصبين فال... فنعوز اقول الوحد نعم عايز اطمئن بس نعم هل هل, هل كلمة هي آه. كانت بشارة آه. النبي آه. وتحققت وهي مستمرة الى يوم الكلام يوم على العصر الحديد الشروط حديد. المرابط ايه بقى؟ أيوة نعم. نعم ده بقى ماشا. للسؤال عزيزي يا رب مش كل ياسور احنا خلاص عايشين هنا نبقى مرابطين يعني هو اول حاجة الاخ الكريم اللي سألنا بيقول مين اللي حررها والشروط اللي توفر نعم فالمفروض ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم عن ان صلى الله سلام جال حديث نعم لان تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى ان الشجر والحجر لا انتق يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأيه تعالى فاقتلوا إلا الغرقة فأنهم الشجر هذا يعني حديث صحيح ورسول صلى الله عليه وسلم قالوا لكن احنا الآن حيال عدوان واقع واجبنا نحن لا. أن ندعم المقاومة وأن نقف إلى جانب إخواننا لنحرر فلسطين كلها وبيت المقدس والأقصى في القلب منها ونرفع العدوان ونرفع العدوان الواقع على أمتنا كلها وربنا قال ولو شاء الله ننتصر منهم لا. ولكن ليبلوها بعضكم لا ببعض لا لا. ربنا قادر يهلك الظلمة ويحرر الأوطان لكن ربنا بيختبرنا انت لا. فين؟ يعني احنا لو متنا النهاردة بين يدينا عز وجل. نقول له ايه؟ هنحاسب هيك الموقفة خزلت اخوانا في فلسطين فين الدين فين الاسلام انت ما عملتش ليه؟ ما في طوقك فالأمة تدعي العجز الآن وبتدور على المعجزات ما ينفعش لا. المعجزات قائمة نعم لكن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن لننصر صلاة والذين امنوا في الحياة نعم. الدنيا ويوم, ويوم يقوم, يقوم, يقوم, يقوم, يقوم الاشهاد ربنا إن تنصروا الله ينصركم فارب. فارب. وربنا قال انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما يستبدل قوما غيركم ويحق جهاد يبقى إذا المفروض لازم نبذل الأسباب وتأتي بقى هنا البشرات آه. ان ربنا سبحانه وتعالى بشرنا ربنا سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبننا أن انا ورسله نعم ربنا سبحانه وتعالى في البشارة ايضا في القران قال الله الذين, الذين امنوا وعملوا منكم منكم الصالحات لا نستخلفهم في الارض نعم ولي مكننا لهم دينهم الذي اتخذوا لهم ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننا لا يشركون احد شرطه يعبدونني عبوديه يبقى سلامه المعتقد سلامه المعتقد والبعد عن البدع والخرافات وبعدين الانضباط السلوكي والاخلاقي وبعدين المعاملات تنضبط مع امر الله سبحانه وتعالى وبعدين بقى هنا فين الصوء من ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم, وعلى ربهم يتوكلون, يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة رزق الكريم, الكريم ومحمد صلى من نموذج وص... أبو بكر وعمر عثمان نموذج فقلت سيدنا أبي بكر وعمر عثمان معنا اتصال من الجيزة الأخ عبد المنعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا خيار عبد المنعمة والله يجزاك الله خير بالنسبة للرباط سيدنا النبي بيقول في الحديث ما معناه إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفة. نعم. لإن خير أجناد الأرض هم جنز مصر مم. وما معنى الرباط في ذهني أنا في ذهني الخاص نعم خواطري المؤمنين آه. المسلمين مم. السنيين الصوفيين المسيحيين الظالمين المتشررين اصحاب السقر والعياذ بالله لو جام حرب تجب يد واحدة هي مصر ام الدنيا مصر ده في العالم كله حفظها الله بنشكر بنشكر اخ عبد المنعم على هذه المداخلة عشان معنا اتصال اخر وان كان هذا الكلام يحتاج الى, إلى الى التوضيح والى لان في كلام يحتمل الخطأ وكلام اخر يحتمل الصواب لكن معنى الاخت سناء من الاسكندرية عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا نستجر جب اتفضل اخت عايزة اقول ان قضية فلسطين في قلب كل مسلم ومسلمة نعم اللي هم المخلصين اللي, اللي أول قريبين من ربنا مش هتطلع من قلبنا أبدا نعم إحنا مش بنهايك بس في المظاهرات ونعود بعد كده ننفى فلسطين نعم مش عاملتنا ظاهرات ووقت وبيعادل نعم لا. لأ هي نار في قلوبنا. مش عارفين نعمل إيه عادلين يعني أنا كإمراء فعادلت أولادي إن هم يكونوا جاهزين للحرب في أي وقت الله أكبر عودتهم على الدين نعم دخلتهم الأزهر بقى كل كلامي معاهم ان هما يخفوا ربنا حسر قابل العلانية نعم ااا دكتور على معالا اللي هي طلاح الدين الايوجي نعم الفاتح, حرب اكتوغر الحاجات اللي اتحمسهم نعم لما كانت بيه يعني اخر ضربة حصل لغزة اه قريب اه من كمشح كنا البيت او برع النور مش عارفين يهمل ايه نعم كنت عمانة امسك ورع وقلم واقعد اكتب خطب زي ما يكون أنا المسؤولة أنا اللي عايزة حارب أنا اللي عايزة أطلع أولاد دي بقوا عايزين ينموا في قصة يبعتوها أولادين يعملوا حاجة فإشنا دلوقتي الأمضة اللي حوالينا والبيئة نعم. اللي حوالينا مش كده نعم. دلوقتي إزاي الشباب اللي قاعد على الأهاوي إزاي أصحي فيه يعني البيئة كلها إزاي مجتمع كلهم صحيح عندي سؤال فتبال السجن الكلاز دي كلها ترجع تاني تحس بوطنها وبلدها ولي بيحتم حواليها ن نبتدي نساعدهم ماديا ونطلعهم من مشاكلهم اللي هم فيها علشان يفوقوا للدين وعشان يتقربوا مننا وعشان يطلعوا كلامنا نعم هل ده ولا غلط ولا ندخل بالدين على طول بس يعني وجهه نظري ان انا شايفه ان الانسان اللي عنده مشاكل ما هقدر زي ما يكون بيقول مش هسمع منك حاجة حللي لي مشاكلي فدلوقتي الشباب عندهم مشاكل كتير الاسر عندها مشاكل كتير لا. فعايزين يتقرب كمجتمع من الناس اللي هي معاها فلوس من الناس اللي هي اه متيسره ماديا يجوا فيه عقل يبصوا البلد دي يبقى في حاجه نبص نرفع للناس دي روحها المعنويه والسلاميه في الحرب ولا حاجه يقدروا يوقفوا احنا بيصدوا بال... وهما من قلبهم يشوفوا كارثه اصلا البلد اللي هم فيها زين هيدافوا عن بلد ثانيه يعني احنا ب... احنا انا بشكرك يا اخت سلاه على زين اكيد قال ثاني لو سمحتي أ... يا استاذ رجب دلوقتي انا لو عايزه انزل انا امراه دلوقتي كنت قاعده في البيت وقرن فيه بيوتهم وإيه؟ عايزة اشارك عايزة انزل آه. اشارك مع مجلس الشعب اشارك مع جمعيات اشارك مهي هل ده بقى هيبقى صح ليه ولا غلط؟ اه طيب شك انا بشكر حضرتك وجزاك خير الجزاء واحييك في الاول وهو ده المطلوب من حضرتك انك تعدي ابنائك اعدادا جيدا ولن يكون الاعداد جيدا الا اذا كان على عقيدة صحيحة هي عقيدة اهل السنة والجماعة عقيدة التوحيد الخالص تعلموهم يعرفوا ربنا يعرفوا توحيد الربوبية الالوهية ودي تعرفين عن طريق العلماء تجلسي انت وابناك دوما امام ايدي العلماء فيما يتعلق بالسؤالين المهمين الدكتور جمال هيقولهم هي... هي... هي... الاختي بتقول ان هناك معوقات عندما نجي... نحاول الان ان, أن نستنهض شباب الام وهو متعطي اللي يجد قوتة يومه فيكو... فيكون رده كذا امتى ما بايش رده دوت ويقول لا ده انا حتى لو مش لاقي اكل والقدس تناديني ولب النداء ديني يناديني ولب النداء والنقطة التانية هي ك... كسيدة وكأخت وكامرأة وأو... هل لها ان تنزل من بيتها الى الشارع لتشارك في التظاهرات والاحتجاجات سواء مع منظمات مجتمع مدني مع برلمان مع احزاب مع حركات احتجاجية ام ان هذا لا يكون للمرأة السؤالين دول الشباب يعمل ايه اللي نعم. عنده نعم. مشاكل اقتصادية ونفسية وتربيه وكلام ده يعني رسول الله السلام كان ينام على الحصير حتى تتأثر منها جنبه نعم ويمضي الشهر والشهران ولا يوقد نار في بيت رسول نعم. الله نعم. ولما سمع والصحابة منهم يعني انت عارف هو اهل اله الصفة نعم. وكان يعني حل المسلمين يعني ما كان حيانا واحد لا يجد ما يستر عورتهم، لكن الوطن عندهم غالي والدين غالي نعم. ولما استنفر المسلمون في شهر رمضان ثمانية هجرية لأن خزاعة عدت عليها بن بكر فقتلون في حرم الله الآمن نعم. ركعا وسجده قال يا خير الله اركبه وخرج في عشرة ألاف مقاتل صحيح. وحينما علم أن في رسول له رايح ارض الشام وهي تحت الاحتلال قتل للحارس بن عمير الاسدي نعم وانه الروب حشدوا حشودهم لمهاجمة الدولة الاسلامية الوليدة نعم فتح باب التبرع فخرج كل واحد ملي من, من كل على قدر الثقة لا يكلف الله نفسه كل ما, ما جدوش ذهبوا يبكون يا رسول الله, الله. عاوزين نجاهد معاك ولكن ما عندنا شمكنات يقول لا أجدوا ما تعملنا قال تولوا وأعينهم تفيدوا من الدعم حزنا نعم. ألا يجدوا ما ينفقون نعم. إذن الشباب ده لو تربى تربية كويسة يقول هيخرج هيتحرك حتى لو هو جعان حتى لو هو ما عندوش القوت الضروري زي ما فعل الصحابة لكن هي القضية جلة التربية. التربية الشباب ما ترباش وضايع نعم، ومحصور نعم. فعلا مساكين الشباب لكن احنا عندنا قطاعات ضخمة ايضا من الامة نعم. عندها امكانات عندها امكانات مادية وعندها امكانات في الوقت انه خروجه لازم احنا مليار ونص مسلم 80 مليون في مصر ما عندناش مليون يخرج ينصر اخوانه بالضوابط الشرعيه والحرص على امن الامه وقد ممكن فانا عاوز اقول مش هننتظر الشباب نعم عنده مشاكل وهذه مسؤوليه اولياء الامور كلكم راع وكل مسؤول عن رعايته صلى الله ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم أن يموت وغشه العرات إلا لم يرح رائحة الجامعة ومن ولي أمر عشرة, عشرة من ج... المسلمين جئ به يوم القيام من يعني جيب جيب في في دي حتى نعم. يفكه العدل أو يبقه الجو طبعا الضغط الآن الأولاد إحنا بنربيهم لازم نحط لهم خريطة فلسطين لأنه ينسوها والمسجد الأقصى لازم يفهموا أن القدس السور كل اللي حوالين بيت المقدس دي هي القدس في تغييب الهوية الهوية, الهوية الان نعم. لازم الناس نفهم الناس كتير يفهموا ان القدس هي المسجد الاقصى هو قبه الصخر لا, لا كل مداخل السور اليهود الان بنوا حوالي 61 كنيسه بتعليه وعامل بنموذج للمعبد ما يسمونه لانه هو بيحلم لا تفكروا انه بيحلم ببيت فلسطين فقط لا بيحلم بدولة من النيل الى الفرات نظر السنه والسنات وان شاء الله ربنا مش همكنهم وبعثنا في بشارات ان هو فعلا يعني إن شاء الله ربنا هيخلعهم قريبا في هذا الربع قرن إن شاء الله اللي احنا نعيشه إن شاء الله اه تبشرنا بالجد مهم قوي نعم بس أنا عاوز اقول ان اخواننا فتحوا اسئله كتير عاوز اجاب بايجاز سريع فالاخت الشادي احنا هنعمل محاضره ست... تقعد سدى المشاهدين الاول انك هتكمل محاضره مع... علىتين ثلاثه كده لغايه ما نستوفي ش... الموضوعات دي احنا عاوزين الحتت الأسئلة عشان نغطيها اللي قولتها هو بالنسبة للست اللي, اللي, اللي لها تشارك ما منكم فإن لم يستطع فبلساني فإن يستطع فبقلب وذلك اضعف الإيمان إحنا اللي غير باليد ولي الأمر في حدود هو الضرب. ليقدر هو اللي يعني أنها في حدود ضوابة الشرعي. الشرعية ضوابة الشرعية بحجابها كامل وعدم و... الصدام. و... نعم و... وعدم الصدام مع نعم. وعدم الصدام أنا... مع رجال الأمن ده... وتأكير الأمن العام أيوة. أيوة دي القضية المفتوضة ننتبه الشيء لازي... كما قلت الولاد عشان يفهمه لازم عاوزين تربية ولازم تبقى القدس صور القدس كلها في, في قلوبهم في قلوبهم وما ومناهج دراسية أيوة. المفروض بالوزارة التربية والتعليم تعمل مناهج دراسية وتفهم الناس ان فلسطين دي ملك العرب والمسلمين نعم. مش ملك الكيان الصهيوني يغاروا الخريطة اللي مرتفع إسرائيلين طبعا ويكتبوا فلسطين نعم. ده تزوير لتاريخ الامة نعم. تزوير لفوق المخ العقلتنا اذا احنا طب ماذا نفعل لازم عندنا جهد ذاتي اسدلت التاريخ في المدرسة أو في غير المدرسة في المساجد علماء الأمة هم اللي لرب الأمة نعم. فين هم علماء الأمة ما بيتحركوش ليه البيت المقدس ده مقدروش يتكلموا حتى الآن حتى على المنابر نسأل للسلامة العافية يبقى علماء الأمة هم مسؤولون عن إيقاظ وعي الأمة وتربيتها عنهم. مش شيء الأخر اللي بيقول الأخ الكريم اللي هو المبشرات نعم المبشرات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الحديث والحديث أيضا في سورة الإسراء نعم فإذا جاء ثم رددنا لكم القراء عليهم, عليهم وأمدّناكم بأموال وبنين نا وجعلناكم أكثر, أكثر نفيرة نفيرة إن هنا نفير هنا النفير بقى ال ال نفير البعض يفسرها بمعنى أنه مأخوذ من البوق لأنهم أقله لا لا, لا نفر هنا النفر والنفر ولا هي النفر والنفر هل هل نفر هل نفر هل نفر هي النفر والعدد المجام وهم قلدهم يعني اليهود الآن في علوهم الثاني والأخير آه بس هم هذا العلو الثاني والأخير نعم. لأن ربنا قال فإذا جاء وحد الأخيرة آخره. يجئن بكم لثيفة نعم. هيحصل إيه يبعث عليهم عباد يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة, مرة. وليتبروا ما على علوا تتبيرا, تتبيرا. نعم. وده بشرط القرآن يعني إذن هيدخلوا وهي دمروا هذا الكيان الغاصب وفي العهد القديم أيضا نعم. عبارة عن أحد ال ال النصوص بتقول لهم إن خرج عليهم المسيح أعتقد لهم يا أولادي الأفاعي أيوه. لا يبقى حجر على حجر حتى ينقض يتفق مع كلام القرآن الكريم فإذا إذا الالبشارات كثيرة لكن وكمان أذكر إن في يعني أحد الدكتور واحد اسمه دكتور سفر حاول كان رئيس قسم العقيدة عمل كتاب يوم الغضب ليبدأ بانتفاضة راجب دراسة في نبوءات دانيال إن نعم. الربع القرن الأول الحادي 21 انهيار المشروع الصهيوني غربي قراء يعني لو الغربي يقرأ ويفقه والراجل كمان اللي هو فهمان تكلم عن اللي هو النزيفات القرن الحادي 21 وقرب نهاية إسرائيل آه. والشيخ أحمد ياسين عمل دراسة إن الربع الأول ده هو قرء ربع القيام تحرير فلسطين نعم. فالأدلة كثيرة لكن المسألة أين نحن نعم. كل ده هيتحقق علينا إلا لأن... نعيش على الإشارات فقط ايوة. وعلى, وعلى انت... التاريخ القديم ماذا أعدادنا نحن إنت انصروا الله يصوركم أنا... أنا شايف الحقيقة الواحد ماشي تحت جبل أين الأمة؟, أين الأمة أين الأمة أين هذه الشعوب التي... الشيء الآخر أنا ورد الأخ الكريم اللي بيتكلم نحن فعلا مصر لها دور لما صلاح الدين حرر مصر نعم. ما كانتش في مصر حدودها الاقليمية الموجودة الان نعم. مصر كان هي المركز التي تحرك منه صلاح الدين كانت حدودها تشمل جنوب شبه جزيرة الاناظور وتشمل العراق ديار بكر وارض الرافدين نعم. وتشمل سوريا وتشمل فلسطين وتشمل الاردن ولبنان حاليا وتشمل جزيرة العرب وتشمل شرق آآ آآ تونس وقلب مصر ومركز القياده في مصر ولما تحرك صلاح الدين الايوبي تحرك من, من نص دي كانت دولته رتب مع القاتل يعني المشكله انا عاوز اقول احنا كياننا ما كانش الكيان الهزيل اللي احنا عايشين فيه ده ما كانش في الحدود والتعصب الجاهلي والقوميات وهذا وال بتاع سايق زبيكو بقى نعم اللي فرضوا علينا الاحتلال الاجنبي سلاسيك زبيكو هي اللي مساخه الواقع الى الرجل المريض. أيوة، المريك. يعني هذا الوطن نعم. إحنا إحنا جزء ده جزء فلسطين جزء امتداد لأرض نصر، وامتداد لأرض سورية، نعم. وامتداد لأرض الرافدين، نعم. إحنا أم واحدة. العدو الصهيوني مزق الأمة ولسه نعم. أنا أخشى من أخشى الأيام القادمة. قط السلطان عبد, عبد الحميد أه في أه ف... 1908 ف... وبدوا الحرب العالمية نعم. الأولى. ف... ف... والشيء الآخر لازم يدرك له الكريم كريم بالنسبة لتعامل للمسلمين مع آآ آآ يعني. آآ آآ إخواننا في الوطن، والهم المسيحيون الذين يعيشون في الوطن الإسلامي، نعم. لما دخل خالد بن الوليد نعم. دمشق، هو أبو عبيدة، نعم. كان في 14 كنيسة، نعم. لم يمسوها بسوء، وخذ جزء من كنيسة ال لأن الله تعالى قلق ولولا لدفع الله الناس بعضهم ببعض له بيع, بيع صوامع وبيع ومساجد ويذكر وصل... فيها اسم الله كثيراً. ولينصرنا الله, ولينصرن الله من ينصر. لما ولوم ود... بحماية نذور العبادة. وأيضاً صلاح صلاح اسم عمر بن الخطاب تسلم مفاتيح القدس من صفرنيوس. وعطى عهد اسم العهد العمرية نعم. أمن فيها نصار البيت المقدس على كنائسهم وبيعهم وقال ممنوع إقامة اليهود ولا الرومة للصوص في بيت المقدس نعم. ده عهد أين كان اليهودون؟ تسلمها عمر بن الخطاب ده اللي بيقول لك الحقوق التاريخية والشرعية وإحنا نتكلم عن الشرعية الدولية الشرعية ما تستند على حق كيف, ممكن؟ كيف يكون المغتصب صاحب شرعية ومن يدعم صاحب مثله؟ وكيف الذين يقتلوا يقتلون ال الناس في العراق وفي أفغانستان كيف يكون لهم شرعية ومرجعية ونحترمها نحن نعم. مرجعيتنا نحن الله الذي قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا, إلا بالحق, بالحق. ومن يقتل مؤمن المتعمل من قتل نفسا بغير نفس, نفس, نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إحنا اللي عندنا حرمة للإنسان نعم. عندنا حرمة للدماء لما يوجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس نعم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا أيها في أيها الناس لا من. ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقالة, رقالة, بعض. رقالة بعض إحنا اللي عرفنا لإنسان حرمته نعم وقرر في ثاني قيمته نعم. احنا اللي حربنا بين الانسان من, من من ال... من الاحتلال الرومي البيزنطي مقاصد فأزم... شريعتنا حماية النفس أيشان. وحماية العرض نعم. وحماية أيوة... العقل وحماية المال أيوة. من مقاصد لا شيئ امتنا يامن اهل الكتاب وانا اذكر ان في في الارض المحتلة القسيس او البطريرك اسمه عطله الله رجل وخف يتكلم ويناصح و... وكنيسة المهدي وكنيسة من ال... كان حرص صلاح الدين الايوبي لما دخل بيت المقدس، نعم. بعض الناس اقترحوا بعد تحريرها من قبضة الصليبين كان في مملكة صليبية رفع شعارات صاحب 90 سنة. تنتجب كذبا آه. إلى رسالة سيد المسيح آه. عليه السلام. قالوا المسلمين حد بعهم كل ساعة يجي المض يأتون علينا وقولنا بكن فين اليهود هنا؟ نعوز يقول صلاح الدين محررها عشان نعرف يقول لك الحقوق التاريخية والشرعية فين الشرعيات التاريخية اللي بتت... بتحترموها احنا أصحاب الحقوق التاريخية. إنه وإحنا اللي عشنا مع الأخوة المسيحيين أيوة. على هذه الأرض وجعلناها أيوة. أور شليم أو كلمة أو أو العبرية اللي هما بيطلقها الآن لكن هي مدينة السلام لا. أو مدينة سالم لا. لا. لا. لا. لا. هو ده لا. أنا في تصوري كل ده يجب أن نرميه سنة نر... المهمولات هي بيت المقدس. بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يرقنا حوله نعم. وبيت المقدس فهذه الأسماء الحقيقية كلمة أرسل مرسل هذه ليست ليست ليست أصل مسميات صهيونية هتزو... نعم. تزوير, نعم. للتاريخ. أيوة تزوير للتاريخ تزوير للتاريخ فنحن نحن نعرف الحياة دي قضية لازم فذلك لما صلاح الدين قال ودخل أيضا صلاح عشان يحررها أطلق عمر بن الخطاب نظف قبة الصخرة و... و... و... وبدأ ينظفه كنيسة المهد علشان تكون لأهل الكتاب يتعبدون فيها نعم. يعني إحنا ما نحن فضلطن... الذين زرعنا السلام وحققنا العدل والمحبة ونحن الأمة القادره على التعايش السلم وتحقيق العدالة الحقيقيه لأننا أمة نؤمن بكل الانبياء وبكل الرسل وبكل الرسالات السماوية لا نفرق بين احد منهم وقالوا سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا ربانا وعليك هي بس كلمة اخيرة عاوز اعوز اقولها بالنسبة لالاخو الكريم ولما تحررت مصر على عهد عمر بن الخطاب من الاحتلال الرومي البيزنطي الاوروبي عشان نشوف البلاء الذي نازل بقمتنا 700 سنة احتلال الرومي بيزنطي يستنزفون صرواتنا وطاقاتنا كان الفلاحين يدخل عليهم في في الحقول ياخذوا المحاصيل ويسيبوهم يموتوا من الجوع ما زادوش تلاته عهد الاحتلال الرومي ما حد قال لهم يا ابناء اوروبا مش بس كده فلما وصل اسمه دوات عمر بن الخطاب وتحررت مصر كان غير مسموح لأهل الكتاب نصارى مصر أن يبنوا كنيسة، ولا يتعبدوا كانوا متطهرين من الروم البيزنطي لأن المذهبين مختلفين. المذهب الروم البيزنطيين والروم الخلافات الكاثوليكية والروسية لا هي كان كانوا أرسل هم كانوا أرسل زوكسي. و... فهو هنا الخلاف، لكن لما دخل عمر بن, عمر بن العاص أعلن إعلان فين بنيامين اللي هم مسونا؟ إنزل وأنت آمن، وأمنا نصارى مصر. وعطاهم حقوق المواطنة الكاملة. نعم. وظللنا نحن نعيش مع حوالي كم قرن من الزمان. نعم. حوالي أرب... 13 قرن ما عرفنا الفتن الطائفية اللي بعد إلا كم بديف. أيجوا مصيبة. ما فيش. ما كان أحد يفرق كان النصارى يشاركون المسلمين في في, في عيادهم. بقى أحيانا أنا أتذكر كان الجيران يطلعوا دولة في عيدهم لهم الكحك ويعملوا الكحك نعم. ما كانش في حد التفريقة دي ما كانتش موجودة عندنا المجرمون يعني الان يسيرون للفتر لان مخطط التمزيق نعم. يعني مستمر وده ومتواصل ودقذ من مخطط التمزيق وعداؤنا على فكرة يستقبلون الـ الـ الـ الانفصاليون ويسمحون لهم بالتحرك ولجان تحقيق هذا عبث نعم. نحن اوطان لها حرمة لا يحلوا احنا امه عايشين في في امن وامان مع وعلينا جميعنا نواجه كل دعاوة إلى تحرير الأقليات والكلام اللي بيصدر لتمزيق الأمة الأقليات القبطية والأقليات النوبية ده كل جزء من المخاطر هؤلاء شركاء الوطن نعم لكن عيب أنك تستجو به على الأجنابي تستجو بالأجنابي علي وتستنجد بال زي ما السودان الآن يستقون بالأجنابي مصيبة عظيم مزقوا السودان وهم يقدفون الآن تمزيق المنطقة لذلك أنا عاوز أقول إحنا ما عندناش هذا الاحساس التعصب, التعصب هذا التعصب مزموم لكن عندنا لكننا نحب ديننا نعم. نعم. ربنا وننصر ل... ديننا نعم. ونقول لأهل الكتاب ولا نقبل من أحد أن يعتدي علينا لكن نحقق العدل ونتعاش في أمن وسلام وعدالة دكتور جمال أنا الوقت داهمنا وتجاوزناه نعم. لأن حضرتك يعني أحسبك مخلصا ولا ازكيك على الله وادعو الله ان يقبل منك واتقبل كل قولك وان يجعله في مزان حسناتك لكن انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في عمرك وان تعيدنا وتعيد السادة المشاهدين ان نستكمل هذا الحوار الشيخ والمتميز قدر الله لنا البقاء في الجمعة المقبلة فهل تعيدنا ام نترك هذا للتنسيق مع الاخوه في ان شاء الله ان شاء الله اذا اعزائي المشاهدين اخواتي المشاهدات الفضلات في كل مكان هو هو الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي في جامعه ام القرى والداعيه الاسلامي المعروف لكم جميعا بدأ حديثا شيقا كلكم في شوق الى الاستماع اليه واستكماله ان شاء الله تعالى قدر الله لنا البقاء نستكمل حوارنا في الاسبوع القادم الى ان نلقاكم بمشيئة الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته به كنا الأعز وكم أقيناه لأمتنا بمنهجه هجه سرور كتاب الله كتاب الله فأمس العز ذلا وناح عليه ناح